انك انت التواب الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا من لِعَلَّهُمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصْ أَبِهَا غِ بَ رَ حِ مُ ب ن ي و ي ع قُ ب ي ا ب ن ي ا ن ن ا ل ل ه س ف ل ن ك م د ي ن ف ل ا ت م و ت ن ا ل ا و ا ن ت م س ل م أَمْ كُنْتُمْ شُذًى إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان